كنتم تكتمون ومهما يكتم المرء يعلمه الله سبحانه وتعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وفي الفائدة الساجسة بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل ببيان الأمر الواقع إن من نعمة الله أن يبين لهم الأمر الواقع حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم ولا لا؟ طيب. ألا يستفاد به أيضا أن بيان الأمور الخفية التي يحصل فيها الاختلاف والنزاع من نعمة الله يعني مثلا إذا اختلفنا في أمور وكاد الأمر يتفاقم حتى يصل إلى الفتنة ثم أظهر الله ما يبينه فإن هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا لأنه يزيل بذلك هذا الخلاف وهذا النزاع. فقلنا ضيبوه ببعضها نعم ما تشيل أن تشلم من ذكرها هذا السبب باجي أصبح بعد إيش من ذكر السبب باجي حكاية بعد تكلم القصة أخير هذه فائدة تأخير ذكر السبب قبل القصة هو المبادرة بذكر النعمة قبل بيان سببه فقلنا ضربوه ببعضها قلنا على لسان موسى كما يقول لنا فيستفاد منه أن قول الرسول قول لمرسله طبعا إذا كان بأمره قول الرسول الذي يكون بأمر الله يكون قولاً لله الفائدة الثانية أن البعض الذي ضرب به هذا القتيل من البقرة غير معلوم مش الدليل لقوله ببعضها أبهمه الله ومحاولة بعض المفسرين أن يعينوه محاولة ليس لها داعي لأن المقصود الآية الفائدة الثالثة إنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالمعنى معنى القصة وغرضها دون من وقعت عليه ولهذا نرى إنه من التكلف ما يفعله بعض الناس إذا جاء في الحديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كذا وكذا تجد بعض الناس يتعب وتكلف في تعيين هذا الرجل نعم وهذا ليس بلاسن المهم ما هو معنى القصة وموضوعه عما أن تعرف ما هذا الرجل ما هذا الأعرابي ما هذه الناقة مثلا ما هذا البعير ما هذا الحمار بلاسن إذ أن المقصود في الأمور معانيها وما توصل إليها نعم فلا يظل الإبهان في هذا الأمر من قوله ببعضها والله تعالى قد عينه لهم ما في الشفت أو أن الله أفهمه عنا نحن فقط فقال ببعضها ولم يبين لنا لأن هذا من الأمر ونستفيد من فائدة إذا كانوا قد أمروا أن يضربوه ببعضها فقط ولا عين لهم نستفيد من هطائدة أن المبهم في أمور متعددة أيصر على المكلف من المعين يعني إذا قلت افعل بعض هذه الأشياء أسهل ما إذا قلت افعل هذا الشيء ولا <تصفيق> فيكون في هذا توسع على العباد إذا خيروا في أمور متعددة الله الله يا الله به. <تصفيق> القلب لقوله ثم قصت من بعد ذلك. <ققص _ تكلم> وفي أيضا دليل على لؤم بني إسرائيل الذين جاءتهم هذه النعم ومع ذلك. فإنهم لم يلينوا للحق، بل قصد قلوبهم على ظهور هذه النعم عندهم، وفيها أيضاً فادة ثالثة فهي كالحجارة تشبيه المعقول بالمحسوس، يعني الحجارة أمر محسوس كذا صالح، حجارة أمر محسوس، والقلب قصوتهم أمر معقول. أنه ليس المعنى أن القلب اللي هو المضغة يقصو القلب هو هو لكن المراد أنه يقصو إعراضه عن الحق واستكباره عليه فهو أمر معنوي شبه بالأمر حتى أخر شبه بالأمر الحسي وهذا من بلاغة القرآن تشبيه المعقول بالمحسوس حتى يتبين وفيه أن الحجارة أقسى شيء يضرب به المثل ولم يقل كالحديد لأن الحديد يلين بالنار وفي أيضا دليل على أن الحجارة تفترق عن قلوبهم لأن فيها خيرا وهي من الحجارة ما يتفجر منه أهار ومنها ما يشقق فيخج منه الماء ومنها ما يهبر من خشية الله وهؤلاء والعليان بالله على العكس وفيها أيضا دنيل على ساعة علم الله سبحانه وتعالى بقوله وما الله بغافل عما تعملون أو عما يعملون وهذه الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى السلبية أو التبوتية، السلبي ها؟ يا سلبية ولا تبوتية؟ هل إن الله نفاها عن نفسه ومن الله غافل أو أثبتها؟ هل قال إن الله غافل أو ومن الله بغافل ومن الله بغافل؟ فهي صفة سلبية وقد مر علينا. أن الصفات السلبية التي ينفيها الله سبحانه وتعالى عن نفسه تتضمن أمري هما نفي هذه الصفة وإثبات كمال ضدها فهنا نقول في قولهم الله بأفل ما تعملون إثبات نفي رفلة الله سبحانه وتعالى عن عملهم هما الله بغافل وفيها إثبات كمال ضد ذلك، وهو العلم والمراقبة. ان راس على رقيب، نعم على أعمالهم عالم بها، ومن الله جغافا ما تعملون. وفي هذه الآية من الفوائد أن الجمادات تعرف الله عز وجل بقوله، وإن منها لما يحبط من خشية الله. وهذا دليل على أنها تعرف الله. وهو وهذا أمر معلوم من آيات أخرى لقوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض تسبح له السماوات في السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه وفيها أيضا من, من من الفوائد عظمة الله عظمة الله عز وجل لقوله من حشية الله من الله، لأن الخشية هي العلم، هي الخوف ما المقرون بالعلم، لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن علم بالله وعظمته، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن عرف أو فمن علم عظمة الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يخشى، وإن منها لما يهبط من خشة الله. و فيلاية أيضا دليل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى حيث جعل هذه الحجارة صماء كتفجر منها الأنها قل لا وكان موسى صلى الله عليه وسلم يضرب بعصاه الحجر فإن ويتفجر عيونه بقدرة الله تبارك وتعالى ثم قال الله سبحانه وتعالى في مبتدا الدرس الحاضر افاتقمعون اي يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون افاتقمعون الهمزة للاستفهام للاستفهام والمراد به الاستبعاد الاستبعاد والتأييس أيتى اسم المسلمين من أنؤمن هؤلاء اليهود لهم، وقولوا تطمعون الطمع معناه الرجاء المقرون بالرغبة الأكيدة، يعني أنك منكم تطمعون ترجون مع رغبة، لأن الذي يرجو الشيء مع الرغبة فيه يقال طمع فيه يعني أنكم تطمعون هذا الشيء وقوله أن يؤمنوا لكم الإمام هنا بمعنى التصديق يعني أن يصدقوا لكم ويتبعوا لكم وهذا أمر بعيد لقوله وقد كان فريق منهم والله هنا للحال وقد للتحقيق فالجملة في محل نصب حالا من الواو هي يؤمن لكم يعني والحال أنهم أن فريق منهم يسمعون كلام الله وقوله وقد كان فريق منهم الفريق يا عبد الرحمن بمعنى الفريق الطائفة الطائفة وقوله منهم أي من من اللهوط الذين كانوا في المدينة وقوله يسمعون كلام الله هل هذا السماء سمع لكلام الله سبحانه وتعالى حقيقة أو سمع للتوراة تثلى كما في قوله تعالى وإن أحد من المشتكين استجارة فأجره حتى يسمع كلام الله يحتمل هذا وهذا ولذلك قال بعض العلماء إن المراد بالفريق هنا الذين اختارهم موسى وهم سبعون رجلا لميقات الله سبحانه وتعالى وأن الله لما كلمه وسمعه يكلم الله قالوا لن من لك حتى نرى الله جهره وحرفوا كلام الله وقيل بل المراد بسماع كلام الله سماعهم للتوراة تتلى ومع ذلك يحرفونها من بعد ما عقلوها فعليه يكون قوله يسمعون كلام الله يعني من غيره كما في قوله فأجرهم حتى يسمع كلام الله وقوله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه التحريف التغيير ومنه قولهم حرفت الدابة يعني غيرت اتجاهها هذه معناه التغيير وهو نوعان تغيير اللفظ وتغيير معنوي أما التغيير اللفظ فمعناه أن يغير نفس اللفظ مثل قول اليهود لما قيل لهم تدخل الباب سجداً وقولوا حطة قالوا حمطة في شعير حطة غيروه قالوا حمطة هذا يسميه تغييراً لفظياً تغييراً لفظياً ومثل ما غير بعض المتجعب في كلام الله من هذه الأمة وكلم الله موسى تكلما فقرأها وكلم الله موسى تكلما علشان يكون كلام منين من موسى لأنهم والله مو بيتكلموا يا رب الله نعم وكلم الله موسى تكلما هذا نسميه تحريفا لفظيا وهو يتبعه التحريف المعنوي يتبعه التحريف المعنوي وأحياناً لا يتغير به المعنى التحريف اللقضي قد لا يتغير به المعنى لكنه جناية واعتداء مثل لو قال الحمد لله قال الحمد لله المعنى ما يتغير لكن اللفظ تغير والغالب أن هذا التحريف الذي هو تحريف لفظي بغير تغير المعنى الغالب أنه ما يقع الله من إنسانه جاهد أو إنس أو إنسان نجيد وذبذبت الناس وين كان المعنى لا يختلف هؤلاء حرفوا ال الكلم ومثال تحريف الكلم مثل ما قلنا وقولوا حطة فقالوا حنطة التحريف المعنوي أن يبقي اللفظ كما هو ولكنه يغير معناه ويقول مرد به كذا مما لا يريده الله سبحانه وتعالى به نعم مثل الذين قالوا استوى على العرش قالوا استولى على العرش وقالوا في اليدين هما القوة والنعمة وما اشبه ذلك هؤلاء حرفوا معنى ولم يحرفوا اللفظ اللفظ باق على ما هو عليه لكن المعنى غيروه لأن نستوى على العرش وش أي على عليه والسقر بل معناه على عليه واستقر. وكذلك اليد المراد بها يد حقيقية لكن من مثل أيدينا لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو سنع بسيط يحرفون كلام الله كلام الله يعني التوراة بالنسبة لليهود لأنها كلام الله سبحانه وتعالى كتبها الله تعالى كتبها لموسى بيده يحرفها كلام الله من بعد ما عقلوه عقلوه فهنوه وهذه الكلمة من بعد ما عقلوه الغرض منها إثفاتوا أن تحريفهم كان عن علم لأن من الناس من يحرفوا الكلم لكن عن جهل لو جاء واحد يقرأ القرآن ويكسره ما يقيم حروفه يكون هذا محرف ولا لا. محرف لكن ليس عن علم والذي والذي ترتب عليه العقوبة إذا كان بعد العلم ولهذا قال من بعد ما عقلوه عقلوه عقلوه وفهموه ولكنهم العذب الله حرفوه وغيروه وهم يعلمون وهم يعلمون يعني يعلمون أن التحريف محرم وغير جائز ولكنهم تعدوا الحدود وحرفوا كلام الله إذا كان هذا بالنسبة لكتابهم يحرفون كلام الله بعدما عقلوا ويعلمون فهل أحد يطمع في أن يؤمن للرسول عليه الصلاة والسلام ها؟ لا ولذلك ما آمن ما آمن من اليهود إلا نفر قليل من لغالبهم بقوا على كفرهم وحصل ما حصل الله من غزوهم وإخراجهم من ديارهم كما قال الله عز وجل أرضهم وديارهم وأموالهم فهؤلاء يبعد أن يؤمنوا له لأنهم يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوا وهم يعلمون وبالمناسبة يقولون ان ذكرت صحيفة الكويت في مجتمع في العام الماضي في 24 ربيع الثاني تقول ان النصارى اختصروا الانجيل اختصروا منه نحو 40% نعم لانهم قالوا هذه كلمات ما له داعي هل يعتبر تحريف من وراء تحريف لأن أصله محرف، وكذلك התורה محرفة. من جاءوا هذا وهؤلاء واستطالوا الكلام، بارو إذن نختصره. نعم ناخذ 60 فيها بركة. يمكن بعد سنين بعد يأخذون بعد منهم 40 يبقى 20 بالمئة. رضي الله عنه. المهم. أن دعب اليهود والنصارى والتحيي ولكن مع الأسف أن من هذه الأمة من ارتكب ما ارتكبت اليهود والنصارى كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام نتركبون سنن من كان قبلكم فحرفوا كتاب الله وحرفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. في هذا عليها نعم النبي صلى الله عليه وسلم في المعركه لكن احذروا ايه هي نعم هذا هذا هذا مو تحريف للنص هذا استكبار عن العمل به استكبار عن العمل به هنا التحريف انه يثبت اللفظ لكن يقول معناه كذا <تصفيق> معناه كذا وكذا نعم وهذا هو التعريف، وقد وضع التعريف في الكتاب والسنة مثل ما مثلنا قبل أن تحفر مثلنا بأن من هذا وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن إذا لقوا الضمير يعود علما على بني إسرائيل والموجود في المدينة اللعبة. إذا لقوا الذين آمنوا أي قابلوهم وجتمعون بهم، وقولها الذين آمنوا أي في الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قالوا هذا تواب إذا إذا لقوا قالوا نعم والقول يكون باللسان ولا بالعقيدة باللسان وبالعقيدة لكنهم هنا يقولون باللسان يا سيد نعم ها باللسان ننت لا نعم قالوا آمنا أي آمنا كإيمانكم آمنا يعني بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم هذا يذلك المؤمنين وإذا خل بعضهم إلى بعض يعني انفرد بعضهم ولم يقل ببعض بل قال إلى بعض لأن إذا تدل على الإيواء نعم تدل على الإيواء يعني إذا أوى بعضهم إلى بعض وخلابه به وانفرد به قالوا أتحدثونهم <تصفيق> قال بعضهم لبعض بعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم لا هنا للإنكاء ولها في قول تحدثونهم يأود إلى المؤمنين الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يقول يهون بعض من بعض اجتمعوا كيف تحدثون المؤمنين يعني الذين آمنوا بالله ورسوله كيف تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم يعني ليش تحدثونهم بالشيء الذي فتح الله عليكم بعلمه وعلمتموه، لأن اليهود يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم ما يشقوا فيه ولكنهم تركوا الإيمان به استكبارا تركوا الإيمان به استكبارا فهم يقولون كيف تحبون هؤلاء بالشيء الذي الذي فتحوا وفتح الله عليكم به فاعلمنكم إياه أفلا تفقهون هذا للتوبيه هذا التوبيخ هذا للتوبيخ يعني وين وأنتم إذا حدثتموهم بهذا وقلت من هذا الذي بعث الحق وأنه نبي يحاجونكم به عند الله كيف يحاجون عند الله متى يوم القيامة وفي هذا دمية على أن الله تعالى يفتح خصومة للمؤمنين والكافرين يوم القيامة كما تدل على ذلك آيات كثيرة مثل قوله تعالى لم تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يومان سيأمت يقصد بينكم فالله بما تعملون بصير ومثل وما اختلف فيه مثل لا ايات ايات من هذا اي نعم كذلك قالوا وقالوا فالله يحكم بينهم بما فيما كانوا فيه يختلفون وكذلك ايضا في سوره أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحكم الله بينه وبين خصومه المهم أن المؤمنين يفتح الله بينهم وبين خصومهم يوم القيامة تقومه فهنا يقول ليحاجوكم به عند ربكم يقول المسلمون لليهود يوم القيامة أنتم أعلمتمون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول حق <تصفيق> ومع ذلك كفرتم به وحملتم السلاح عليه هذه حجة بيّنة قول إذا آمننا يعرف أن المحليّة وقال نعرف الحق نعم إذا آمننا كإيمانكم أي بأن الرسول حق وأن الدين حق وقالوا إذن وحاجوكم أحيان. به عند ربكم عند ربكم يعني الله سبحانه وتعالى يوم القيامة واللام في قوله ليحاجوكم به اللام للتعليل ولا للعاقبة للعاقبة. للعاقبة اللام للعاقبة لأن اللام المقترنة في الفعل المضارع الناصبة له أو الناصبة له تكون للتعليل وتكون للعاقبة قال الله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وشاؤكم بالام هذه العاقبة لا وما التقطوه لهذا الغرض لو علموا أن يكون عدوا وحزنا ما التقطوه بل قتلوه لكن العاقبة أنه صار عدوا وحزنا هنا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليجادلكم به عند ربكم هذه للعاقلة كلما حدثوا المؤمنين بالرسول عليه الصلاة والسلام بما فتح الله لهم عليهم من شأنه لأجل أن يحاجهم المؤمنون ولكن هذه في الحقيقة هيها إقامة حجة عليهم بلا شك حجة واضعة إنهم أقروا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى مرسله ثم كذبوا وقاموا ضدهم رج بينا واضح وقوله أفلا تعقلون يا الهمزة قلت إن الاستفهام مرض به التوبيخ وهنا ألف وشعاط عليه أقول إن هذا يكثر في القرآن أفلا تعقلون أفلا تذكرون أفلم يسيروا أو لم يسيروا، ثم إذا ما وقع أمر به، وأشبه كذا ذلك، يعني أنه يأتي حرف العطف بعد حمزة الاستفهام، وحمزة الاستفهام من المعلوم أن لها الصدارة في جملتها، ليس كذلك، ولا صدارتها مع وجود الواو، من في الصدارة مع وجود الواو لأن الواو عاطف. فقال بعض النحويين إن بين الهمزة والواو جملة محذوفة عطفت عليها الجملة الأخرى وهذه الجملة تقدر بما يناسب المقام وقال, وقال آخرون بل إن الهمزة مقدمة الهمزة مقدمة وأن حرف العطف هو الذي تأخر يعني زحلق حرف العطف عن مكانه وجعلت الهمزة مكانه فعلى هذا يكون التقدير فألا تعقلون فألا تعقلون هو التقدير هكذا أما للأول فيقول يكون التقدير أجهلتم فلا تعقلون أو أسفهتم فلا تعقلون المهم يقدر شيء مناسب, مناسب حسب السياق الأول الحقيقة أنه أدق الذي يقول أن الهمزة داخل على شيء محذوظ أدق والثاني أسهل لأن الثاني ما يحتاج عناء وتكلف ما الذي تقدره ما حاجه ما يحتاج فلهذا طالب علم المبتدي يناسبه القول الثاني لأنه يقول الواو مثل ألفا هنا حرف عط نعم والهمزة سابقة عليه وهو معطوف على ما سبق معطوف على ما سبق ولا حاجة أن يكلف نفسه عن التقدير والمناسبة قال الله تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعدون يعني كيف يؤنب بعضهم بعضا بهذا الأمر وهم لو جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم معه وأنكروا نبوته ولم يؤمنوا نعم فإن الله تعالى لا يخفى عليه الأمر يعني سواء أقر أو ما أقر عند الصحابة أنصل الحق لأن الله تعالى عالم بهم أو لا يعلمون ولستفهم هنالك توضيح توضيح والإنكار عليهم وقوله أو يعلمون أن الله هل هذا توبير حيث نزلوا أو نزلوا أنفسهم من ذلك الجاهل نعم هو هكذا ولا يظهر لي أن معناه التقرير وأنه مثل قوله ألم نشرح لك يعني قد شرح لك وإن كان محتملا أن يكون المعنى لا يعلمون أي قد علموا أن الله يعلم ما يسرون وما يبين. لكن كونه للتوبيخ أبلغ لأن التوبيخ يفيد أنهم علموا وأنهم يُبِّخوا على ذلك على أنه على العمل الذي سلكوه لأن هذا العمل الذي سلكوه إنما هو عمل من يظن أن الله لا يعلم وقوله ما يسرون وما يعلنون ما المراد في الإستار هنا يا جمال في نفوسهم ولا حديث بعضهم مع بعض سراً، ها؟ يشمل الاثنين لكن يشمل الاثنين، طيب وما يعلنون حديثهم مع بعض ما يظهرونه للناس ما يظهرون الناس، فقول ما يسرون يشمل ما يسره الإنسان منهم في نفسه، وما يسره لقومه وأصحابه الخاص نبيه، وما يعلنون. ما يعلنه الإنسان لعامة الناس الله تعالى يعلم هذا وهذا لا يخطى عليه شيء والفائد إن شاء الله تأتي في الدرس الآت قال الله تعالى ومنهم أُمِّيُونَ منهم مين؟ من الدهو أميون جمع أمي أو جمع أمي والأمية والذي لا يفهم القراءة إما لا يفهم لغتها أو لا يفهم معناها. لمن حتى اللي ما يفهم معناه يسمى أمية لأن قراءة الله بدون فهم فهم المعنى ما يفيد. الأمية يشمل من لا يعرف القراءة ومن يعرفها ولا يعرف المعنى ولهذا قال لا يعلمون الكتاب إلا أمانية لا يعلمون الكتاب أي لا يدرونه ولا يصل إلى قلوبهم علمه إلا أمانية إلا هنا الاستثناء منقطع يعني لكن أماني ويجلد أن يكون مفتصلا أي لا يعلمونه إلا علم أماني والأمان جمع أمية والأمية تحتمل معني أحدهما ما يتمناه الإنسان في نفسه ما يتمناه الإنسان في نفسه والثانية القراءة ثانية القراءة والمعنى الثاني أنسبوا بالآية المعنى الثاني أنسبوا بالآية يعني ما يفهمون القرآن ولكنهم يقرؤون بدون فهم ويذل على هذا قوله تعالى وما أصلنا من قبلك من الرسول ولا نبي إلا إذا تمنا الش إلا إذا تمنا ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته ومنه قول الشاعر في عثمان رضي الله عنه تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لا حمام الموارد تمنى بمعنى قرأ كتاب الله فقوله إلا أمنية جمع أمنية وهي القراءة نعم وما أكثرهم اليوم في المسلمين أكثر المسلمين اليوم ما يعرفون القرآن إلا أمنية إلا أمانية ولا يحرصون على أن يفهموا معنى القرآن لأن هذا خلاف الواقع ما قال الشيخ الإسلام رحمه الله يقول الآن الإنسان بيقرأ الطب أو يقرأ الحساب أو يقرأ النحو هل يجي على كتب هذه الأشياء ويمرضها لفظاً ويمشي ها ولا يتأمل معناها ويطلب من يفسرها له ويشرحها له حتى يقله أين الحقيقة؟ الثاني إذا إذا كنت تطلب الاهتداء في القرآن الكريم فكيف تهتدي به وأنت لا تعرف معناه؟ ما يمكن ومع هذا القرآن الكريم إذا تدبرته تيسر لك قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدك؟ وأكثر الناس أكثر الناس ما يهتم بهذه النحو بتأمل وتدبر القرآن الكريم ومعرفة معناه قليل من يكون هذا طريقه بالنسبة للقرآن ولذلك الآن نزعت بركة القرآن من كثير من الناس لأنهم لا يتبرقون به إلا لفظا حتى إنك تسمع بعض الأخوان في متاجرهم عنده مسجل القرآن الكريم مسجل هذا المسجل يقرأ القرآن بصوت مرتفع وعنده في في في الدكان من يشتري ويسد ويضحك ويسخر ويكتب بالبيع وكل شيء وش يصير الحقيقة موقف الإنسان وكتاب الله تعالى فوق راسي يسمى ها يستاذ القرآن لكنهم يقولون بنت فالرقبوا ماذا ببركة ببركة القرآن في العمل به نعم وفيما ترتب عليه من توافر أما أني ابتهينا القرآن والله يعني لو أنه ولله المتل أعلى لو أن الملك أمامك لأن يتكلم مكبر صوت ويشوف أومك العيون يتكلم وأنت تتكلم وتسخر وتضحك نعم وش وش سوبل <تصفيق> <تصفيق> <ها؟ تصفيق> ما تدري من تبيده نعم فكيف الآن بكلام الله عز وجل إنه المهم إننا أقول الآن مع الأسف الشديد أن كثيرا من المسلمين بالنسبة لكتاب الله على هذه الحال لا يعلمون إلا أمانه قال وإنهم إلا يظلمون ما يعرفون لأن الإنسان اللي ما يعرف الله ما عنده علم ليس عنده إلا الظن وقول إنهم إلا يظنون هذه عامله اللغة عامله عامل. إيه عامل وراء لأنهم انتقاص النكه إيه الانتقاص النكه هذه غير عامله لأن النكه انتقام <تصفيق> يعني ما هم إلا يظنون طوله فَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ إِلَى آخِرِهِ فيستفاد من هذه الآيات الكريمة فَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يستفاد منه قوائد متعددة أولا أن من كان لا يؤمن بما هو أظهر فيبعد أن يؤمن بما هو أخذر لأن من الذي يسمع خلام الله ثم يحرقه أبعدوا إيمانا بقول هؤلاء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> يعني خلاصة الفائدة أن من لا يؤمن بما هو أظهر يبعد أن يؤمن بما هو أخفى أفتطمعون يؤمنون لكم قد كان فريق منهم يسمعون الله ثم يحرقونه الفائدة الثانية أن الرسول عليه أن الله سبحانه وتعالى يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم بما يذهب عنه الآسى والحزن لأن الرسول سيحزن إذا لم يؤمن هؤلاء ولكن الله يبلغه أن هؤلاء يقاومون أتاق فليس منك تقصير ولكن سوء حالهم هو الذي منع استجابته نعم الفائدة الثانية <تصفيق> الثالثة إثبات أن الله يتكلم لقوله يسمعون كلام الله وكلام الله تبارك وتعالى صفة حقيقية تتضمن اللفظ والمعنى فهو سبحانه وتعالى يتكلم بحروف وأصوات مسموعة نعم ولهذا قال يسمعون كلام الله الفائدة الرابعة الناس أن كلام الله سبحانه وتعالى من صفاته الفعلية باعتبار ايش الاحاد باعتبار احادي وأما باعتبار اصل الصفة فهو صفة ذاتية صفة ذاتية والفرق بين الصفات الذاتية والفعلية أن الصفات الذاتية لازمة لذات الله لازمة لذات الله أزلا وأبدا معنى أزلا أي فيما مضى وأبدا فيما يستقبل هذه الصفات الذاتية والصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته فتحدث إذا شف تحدث إذا شف بناء على هذا نقول الغضب من أي نوع فعلي و الذرا فعليه والمحبة فعليه والأشياء كثيرة من تعلد سواء العرش فعلي استواء العرش ألوه على الخلق ذاتية ذاتي ذاتي. ذاتي. نعم طيب الفائدة السادسة الخامسة ما شاء الله ما أنقصوا الذين الفائدة الخامسة الرد على الأشعرية وغيرهم ممن يرون أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه وأن هذه الحدوث عبارة عن كلامهم وليس كلام الله يقول أن هو المعنى القائم بالنفس وهو كلام ليسمع ويستدلون لقولهم بقوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول ويقوم في أنفسهم فلا يعجبون المرء الله فجعل الله ما النفس قولا وبقول الشاعر إن الكلام لا في الفؤاد وإنما تعلى اللسان على الفؤاد دليلا إن الكلام لا في الفؤاد وإنما تعلى اللسان على الفؤاد دليلا نعم ويستدلون أيضا بأنه لو لو قيل بأن الله يتكلم بحروف وأصوات لكان محلا للحوادث وما كان محلا للحوادث فهو حادث والله سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء إذن فكلامه معنى قائم بنفسه ويخلق سبحانه وتعالى أصوات تسمع تعبر عن ما في نفسه وكلامهم هذا باطل أما استجدانهم بالآية يقولون إن في أنفسهم فنقول إن هذا القيد قيد مقيد هذا القول قول مقيد في أنفسه وهو حجة عليكم لا لكم لأنه يدل على أن القول المطلق يكون في النفس ولا بخلاف ذلك بخلاف ذلك ولولا أنه يدل على هذا محتاج إلى قيد في أنفسه فالحمد لله ما من إنسان يستدل بدليل صحيح إلا كان استداله عليه وأما قولهم إن الكلام لا في الفؤاد إلى أخذ فنقول أولا إن هذا القول ينسك للأخطل والأخطل جاء بعد تغير اللسان وهو أيضا رجل نسرع ما يأخذ بقوله ثم من قال إنه قاله فيحتاج إلى إثبات أنه قاله وإذا وصل إليه فوراءه الآفاء بعد وصوله إليه وأما قولهم أي الثالث أنه لو كان كلامه بحروف أصوات لكان محلا للحوادث وما كان محل للحوادث فهو حادث فيقال هذه القضية من قالها لكم إنا كان المحلا للحوادث فهو حادث وتقيدنا أن لا تستزدم نقصا في الخالق مما لو مما لو قيل الأكل صفة كمال للمخلوق المخلوق واللي ما يأكل أنقف من الذي يأكل ولهذا لا يأكل الإنسان إذا مرض واعتلت صحته والنوم صفة صفة كمال للمخلوق فهل تثبتونها لله قلنا لا نثبتها لله لأنها صفة نقص وهي في نفس الوقت في المخلوق صفة نقص ولذلك إذا كمل المخلوق في الجنة ما يحتاج إلى نوم قل لا ما يحتاج إلى نوم في كمال حياته أما الأكل فهو أيضا لا يحتاج إلى الأكل لبقائه لأنه مخلد، لكنه يحتاج إلى الأكل للتلذذ والتفكه به نعم فينا.الحازل أن كلام أن قوّر حديث معكروا.ما الله يدل على أن كلام الله تعالى مسموح وأنه بصوت.فأقينا.هاي الحروف التي نطق الله بها هي الحروف التي يستعملها الناس في ما تقولون؟ نعم هي نعم هي التي يتكلم بها الناس في لغات. لكن كيفية أدائها والصوت بها هذا هو الذي لا يشبره شيء معين كن نقول إن تصويت الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات كتصويت الإنسان هذا ما يجوز لأن الله, لأن, لأن الله ليس كمثله شيء أما الحروف فهي الحروف ويستفاد من هذه الآية أن أن هؤلاء اليهود قد حرفوا كلام الله قلنا لا لقوله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه الفائدة أظنها السابعة الفائدة السابعة بيان قبح تحريف هؤلاء اليهود لأنهم حرفوا بعد ما عقلوا بعد ما عقلوا والتحريف بعد العقل فهذا العقل المانا أعظم ولا لا لأن الإنسان الجاهل قد يُعذر في جاهله لكن الإنسان العالم الذي عقل الشيء يكون عمله أقبح وله بالله الله لأنه صلى الله عليه وسلم تجرأ على المعصية مع علمه بها فهو أعظم وفي أيضا دليل على قبح تحريف كلام الله على قبح تحريف كلام الله وأن ذلك من صفات اليهود أولا وهل هذه الأمة تذكرتهم نعم فذكرتهم لكن التحريف اللقبي محفوظ يعني ما يمكن غير القرآن لفظا لو غير طلع عليه وكذلك معنا ما يمكن غير معنى ويستقر على المعنى المحرف بد أن يقيد الله من علماء المسلمين من يبطل هذا المعنى ويرده لكن المهم أنه وجد من حرف هذا الكتاب، من حرف فلم الله وجد أناس متعصبون يحرفون الآيات حسب مذاهبهم <تصفيق> حتى إن تجد بعض العلماء الله عناو عنهم يحرفون الآيات على وجه مستكره كيف ي... كيف ينطقون بهذا الشيء نعم وإذا شئت الأم الأمثلة على هذا فراجع كتب الفروع في تفقه وراجع أيضا كتب الأصول في العقيدة تجد التحريف العظيم ومن أعظم ميلادي أو من أعظم الطوائف تحريفا الرافق عندهم في تفسير القرآن والعادة بالله تحريفات عظيمة كبيرة رضيعة نسو الله نعم فهم وغيرهم من من بهذه البلية يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوا من بعد ما عقلوا طيب يقول وقولهم يعلمون يستفاد منها أيضا من هؤلاء اليهود حرفوا بعد العقل وهم يعلمون أن فعلهم منكر فاجتمع فيهم منكرا المنكر الأول التحريف بعد عقل المعنى والمنكر الثاني العلم بأن هذه الطريقة محرمة ومع ذلك حرفوها طيب تعرفون شيئا مما حرفوه لفظا قلهم قولوا حطة قالوا حنطة وقيل أدخلوا الباب سجدا فدخلوا يزحفون على أستاههم نعم وهذا تحريف. قوله طيب تحريف لفظا ومعنى كذلك أيضا وتطبيقا حرفوا تطبيقا في التوراة ومنزل حكم الحكم بالرجم على الزان إذا كان محصن وهم حرفوا جعلوا بدل هذا الحكم إنه تسور لهم وحرفوا يركب الزاني و على حمار مقلوبين يظهروا أحدهم من الآخر ويطافوا بهم في الأسواق وهذا يكفي الماء يناديك تقول يا شيخ. ها تريد تقول هذا يكفي ايه يعني أخذي نقول ربما أنه نومك يكفي ها طيب وهم حرفوا مع أن نصف الرجم موجود في التوراة دينا. ثم قال تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون في هذه الآية استفاد منها توبيخ هؤلاء اليهود على التحريف يعني أهم في جهل أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون وفي أيضا توبيخ من يستحقه هذا ايضا مشهور ان من يستحق التوبيخ فليوبى وليس في ذلك عدوان عليها وفيها من الفوائد إثبات عموم علم الله يا علام ما يسرون وما يعلون وفيها ايضا الوعيد على مخالفة امر الله من التضمن الوعيد المخالفة. أوله. لأن كون الله يعلم ما يسر ومع الإنسان لا شك أنه وعيد يعني احذر أن الله أن يعاقب الله. فقال الله تعالى واعلم أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا وعلموا أن الله شديد العقاب. نعم نعم. شو؟ إيه إيه صحيح. طيب على كل حال هذه عرضة رائع من الآية من الآية هذه. ونعود إلى ما نسينا قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن إذا آخر الآية يستفاج منها أن في المن أن في اليهود منافقين فقوله إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا كما قال في أول السورة عن المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا آمن. قالوا آمنا وإذا خروا إلى شاطئهم قالوا إنما قوم وفي أيضا دليل على أن من سجاي الأغود وطباعهم الغدر ننتهي خلي آدم وجه له منا أي يعني إن إن هذا نوع نوع من الغدر، أولا نوع من الغدر بالمؤمنين، وهي طبيعي اسمه الغدر وال والخديعة. الفائدة الثالثة لا الثالثة إن فيه منافقين. الفائدة الثالثة أن بعضهم يلوم بعض. حينما يرجعون إليهم وإذا خال بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم الفائدة الرابعة أن العلم من الفتح لقوله بما فتح الله عليكم ولا لا ولا شك أن العلم فتح يفتح الله به على المرء من أنواع العلوم والمعارف ما ينير به قلبه فهو فتح الفائدة الخامسة أن المؤمن والكافر يتحاجان عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لقوله ليحاجوكم به عند ربكم الفائدة السادسة سفه هؤلاء اليهود الذين يتخذون من صنيعهم سلاحا عليه. منين توخذ ثلاثة؟ أفلات عقينون؟ أفلات كيف تحدثهم بشيء هو سلاح عليهم سلاح على نفسك على الأقل إذا لم تست إذا لم تستحي فصما على الأقل إذا كنت لا تريد الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا تخبرهم أن الرسول حق لأنهم يقولون آمنا يعني أن الرسول حق ولكنهم وليس بالله مستكبرون ينافقون وفيه دليل على الثناء على العقل والحكمة لأن قولهم أفلا تعقلون توضيح لهم على هذا الفعل وأنه يجب أن الإنسان يكون عاقل ما يخطو خطوة إلا وقد عرف أين يضع قدمه ما هو بس يمشي خط عشوى الإنسان ينبغي أن يكون في أموره كلها ما يتكلم إلا يشوف وش النتيجة من الكلام ما يفعل إلا يشوف نتيجة فعلا. الفعل من كان يؤمن بالله ولم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت أما يكون الإنسان يتكلم خط عشوى ولا تهمه النتائج فهذا خلاف العقل نعم واضح جماعة طيب إذا كان فيه فرائد ثانية هندكم دع بحث الموضع بحث اللهم ربما على طرف ترشيط مبدئيا يعني الشيء يعني طبعا هي لاين ان ان ان ان كفروا ان برسول عليه وسلم عن علم فقول هي تحاجونهم بما فتح الله عليكم ولهذا صاروا صاروا مغضوبا عليهم حيث خالفوا الحق ما علمهم نعم الحاجة في العمرو نعم هذا يقول بعضهم لبعض بعض نحتاج لكلام نعم كيف ناخذ فائده من كلامه معلوم لأن الله ما ذكره إلا مقررا به مقرر له قدما مقرر له وذكرنا ايضا في التفسير شاهدا عليه لا ما دامت حاضر ولا لا نعم من قوله تعالى ان تفاقهم رحمكم ولا لا ركم القيامه يفصل بينهم نعم قال ومن ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا ظنون يستفاد من هذه الآية أن الأمية يوصف بها من لا يقرأ ومن يقرأ ولا يفهم قوله بقوله أميون لا يعلمون كتاب إلا مني معنى عمانية إطراء الفائدة الثالثة الثانية ذم من لا يفهم معاني كتاب الله لأن الأمية وصف عيس ولا وصفتنا <تصفيق> وصف عيس في الأصل إلا في الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها وصف كمال لأن فيها زيادة إثبات رسالة في. صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا دليل على أن من لا يفهم المعنى فإنه لا يتكلم إلا بالظن. بقوله وإنهم إلا يظنون. وصحيح اللي ما في المعنى. العامل أن يقرأ القرآن من أوله إلى آخره. لكن ما في معنى؟ فإذا تكلم في الحكم الشرعي من أحكام الله التي جل عليه الكتاب فإنما كلامه عن ظن لأنه في الحقيقة ما يعلم ولا يمكن أن يعلم إلا ولا يمكن أن يعلم إلا إذا فهم المعنى وفيه دليل أيضا على ذنب الحكم بالظن وأنه من صبات اليهود وهذا موجود كثيرا <تصفيق> حمك الله محمد عند بعض الناس الذين يحبون أن يقال عنهم إنهم علماء تجد يفتي بدون علم وربما أفتى ما يخالف القرار والسنة وهو لا يعلم هل نأخذ من هذا أن المقلد ليس بعالم، مين. مين. مين. مين. مين. مين. مين. ما يفهم، ما المقلد ما يفهم، ليس بعالم. وقد قال ابن عبد البر إن العلماء أجمعوا على أن المقلد لا يعد في عداد العلماء، هو صحيح مو عالم مقلد. ما هنالك أنه نسخة من كتاب والكتاب أضبط منه لأن كتاب ما ينسى لكن هو قد ينسى, قد ينسى وليس معنى ذلك أننا نذم التقليد مطلقا التقليد في موضعه هو الواجب ومتى يكون موضعه إذا عجز عن الإسلام إذا كان لا يعلم وجب عليه التقليد بقوله تعالى فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر قال لي ما يعلم وضيفة السؤال ولماذا له يصنع نعم الحكم بظل موجود. في بعض الحديث ظلية لا, لا. حال علمية علم لا هو الأحداث الظنية كلها والثاني إنه علم لأنك مأمور بأن تحكم بذعب ولهم معنى العلم أنك تعرف أنك أصبت الصواف كون ظني بمعنى أني أظن أني أصبت الصوت، لكني مأمور بأن أحكم في هذه الحال ما تترجح عندي فأنا مأمور به إذن فهذا علم الدليل ظني لا الدليل ظني لكن مش معنى ظني يعني ما اتيقم اني اصطف لاني مجتحد واضح؟ لكن كوني احكم به اذا, إذا ترجح عندي هي مش تصير؟ هذا علم. علم لكن كوني اتيقم اني مصيب هذا ما, ما ما يمكن اتيقم اني مصيب الا في امور قطعية الدلعف مثل حرمت عليكم ميتة ومثل كتب عليكم الصيام ومثل لا حلو لكم من ثلاث نساء كرghan ومثل لكم نصف ما ثلاث أزواجكم وأشبادال فين؟ نعم. نعم. الاستبدال بالآية والأمور شرعيه ولا الأمور العامة؟ بالأي أي؟ يسألوا أهل البيت عام عام, عام عام أي شيء لا يعرفه الإنسان يسألهم نعم يسألهم أبدو يمشي وينشي يقولون نعم بس عاد لا صير مثل مثل البدو ي يشرب ضلم ويقول يا وايد هو حلو نعم هذا ما طيب نبدأ الدرس الجديد الآن نعم قلت بأمور العامة تبينية تينه قلت الله العظيم بي بي يذكر نعم في آية فسألوا عن الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال فسألوا عن الذكر إن كنتم لا تعلمون ببيناتي والذبر نعم لا فاستبينا الذبر وأنتنا اللي تا... كتئك الذكر اللي تبينات ما الزبالة بينه في الشيء متعلق بلا تعلمون. <تصفيق> لا تعلمون لا تعلمون بينه في الزبور. <تصفيق> ويحتمل قول بين الزبور متعلق بأهل الذكر. أهل الذكري بالبينات والزبور. إنما هو إذا لم يدخل في إذا إذا لم تشمله الآية الأفضل فهي <تصفيق> معنا. يعني بالقياس تشمله معنا بالقياس كل شيء ما تدعمنه. فاسأل عنه ما تقول هذه على الأئمة بنية بنه لا لا. يستدل لأن قلنا إذا كانت إذا كانت ما تشملها الآية مطلقة يعني في آيتين فسألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في آية ثانية فسألو على الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبيانات والذب فهمت؟ هالأول هالأوله مطلقة والثاني مقبول إذا قلنا إن الآية ما تشمل الأمور الدنيوية باللف، فهي تشملها بالقياس وهذه طريقه الآن الآن اللي ما يمشي مثلاً ما يعرف الطريق. خارجي يسافر مثلاً لمكة وما يعرف الطريق. إحنا مؤمنين ذلك بس نقول إنه نحن الآية على هذا ليه نحن الآية بل... ب... إما بالشمول إما اللفظي أو بالشمول المعنوي والقياس نعم ما في مر في مرتبة بين التقليد والاجتهاد نعم بين التقليد والاجتهاد يعني كان الاجتهاد المطلق في مرتبة و هو الاجتهاد في مذهب معين ما في مذهب معين مجتهد مقلد ممكن نصير مجتهد مقلد يعني مجتهد في بعض الأشياء مقلد في بعض الأشياء لكن قلت الناس هو الادباء إن بعضهم يقول فيه فرق نعم يعني في شيء يسمي التقليد أو شيء يسمي التقليد لا إذا كان من غير دليل هو تقليد ينا. يعني قبول قول الغير بدون دليل هو تقليد ينا. وإذا كان بدليل فليس كتقليد ولهذا لا صح أن نسمي اتباعا للرسول عليه الله والسلام وسلم تقليدا ما صح أن نسمي تقليد فلنسميه اتباعا كما قال الله تعالى أكون يوم كنتم تبع تحبون الله تتبعون يوم يعني, يعني الذي لماذا لأن قوله صلى الله عليه وسلم وسنةهم دليل قوله وسنته دليل إذا المتبغ الدليل يكون مقلد أو يكون مم. لا لا ليس متبغ وليس مقلد لا في فرق يعني. في مرتبة لا ما في مرتبة في فرق بالمعنى المقلد هو الذي يقول من لا يجب قبول قوله يتبغ من لا يجب قبول قوله مم. والمتبع هو الذي يتبع من يجب قبول قوله هو المجتهد يحكم بالدليل والدليل من نصر من الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة فالذي يحكم بذلك يسمى مجتهدا ويسمى مرتبعا وعما الذي لا يستطيع أن يعرف ذلك بنفسه من ساب الله وسلم الرسول فإنه يسمى مقلد نعم يعني هذا الشيء اللي ممكن المنكر نقول لا تسال لو انت عارفه المنكر ما يصح لكن اهم انك اذا بغيت تعرفه من تسأل تسعة تس تسعة اللي, اللي عارفين نعم زين يأخذ من الآية عن القراءة والقراءة فلابن سبأ مش حديث الله يسأل هل يمكن وخذ منها يمكن وخذ منها أن الإنسان اللي يقتصل على مجرد القراءة يكون مشابه لياهو اليهود من هذا الورش وهذا ذكرناه فيما سبق في التفسير إنه يجب علينا أن نقرأ كتاب الله ونتدبر معناه ونطبقه كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك. شيخ الأمانة من العلم كلام الكتاب إلا أمانة. نعم. أمانة هي هل هي من العلم؟ إيه القراءة. قراءة من العلم يعني علمت لفظه وبعضهم يقول إن لستنا هدى منقطع. بالسفنة منقطع والمعنى إلا بمعنى لكن لكن الصواب أنه متصل ولا معنى <تصفح> لأن معرفة اللفظ نوع من العلم شكونا عرادة أمانية <تصفح> نعم أمانية ما مسلط عليها لا يعلموه فالكتاب مفعول أول وأمانية مفهول ثاني مفهول <تصفح> <تصفح> نعم نعم مفهول مفهول ثاني مفهول مفهول ثاني قال فواين للذين يكتبون كتاب متدس قال الله تعالى فواين يكتبون الكتاب بأيديهم فواين هذه كلمة وعيد يتوعد الله تعالى من اتصفوا بهذه الصفة وهي مبتدا وجاز الابتداء بها وهي نكرة يخبرنا بذلك عبد الرحمن. يعني خضار، جار ومجرور إيه، ما يكفي. لو قلت رجل في البيت ما صح. ما لي رأي هذه نعم. نثر مخصر. وإيش مفيه؟ كل دينا لا. لا للذين خبر الموتبدا نعم للذين هي خبر الموتبدا ما هي صفته الله الذين هي الخبر اي دي لأنها أفادة. ابن مالك يقول ما لم ما فمعنى ذلك ان الجواز <تصفيق> الإفادة <تصفيق> يكفي أن نقول أفاتف صويل لفلان مثلا أفاتف أما عدى المعنى الخاص لها فيقول لأنها وعيد لأنها وعيد فهي قد أفادت الوعيد ويقول في مثل السلام عليكم لأنها دعاء لأنها دعاء فما قلنا هنا لسبب الابتداء أنها وعيد والوعيد يفيد هنا هواين للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله هذا من عند الله للذين يكتبون الكتاب بأيديهم أولو الكتاب بمعنى المكتوب وفعال بمعنى مفروض تأتي في اللغة العربية كثيرا نعم ولها أمثلة منها فراش بمعنى مفروش وغراس بمعنى مغروس وبينا بمعنى مبني الصراط بمعنى مصروف طيب قوله يكتبون الكتابة بأيديهم هذا الجنوب مؤكد للفعل لأن الكتابة لا تكون إلا باليد يعني يكتبونه بأيديهم لا يأمرون غيرهم هم يباشرون هذه الجناية العظيمة ثم يقولون بعدما كتبوا بأيديهم وعرفوا أنه من صنع أيديهم يقولون هذا من عند الله هذا من عند الله نزل من عند الله نعم وقولهم من عند الله أي كتاب الله لأن الكتاب اللي يأتي من عنده فهو كتاب الله لماذا التعليل ليشتروا به ثمنا قوله هذا من عند الله مبتدا وخبر مبتدا من بيع السكون هذا حق للتنبيه وذا يسمى الشارع من ياسوب وما هذا رفع مبتدع ومن عند الله جاره مجرور متعلق من يحذوه خبر مبتدع وقوله ليشتروا به اللام للتعليم أو لا ليشتروا به واللام الداخل على الفعل تكون للتعليم مثل ليشتروا به وتكون للعاقبة مثل قوله ليكون لهم عدوا وحزن فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزن وتكون زائدة مثل يريدون ليطفئوا نور الله أي يريدون أن يطفئوا لأن فعل يريد يتعدى بنفسه بدون حفل جار وتأتي للأمر تأتي للأمر مثل لينفع ذو ساعة من ساعته وتأتي لتحقيق النفي وتسمى لام الجحور مثل وما كان الله يعذبهم لم يكن الله ليغفر لهم نعم فصار خمسة اللام المتصل في المضارع تكون على خمسة أوجه نعم وعالم انذه تحبون هذا ولا نفكر لا, لا, لا لكن أني أنا انا اشوفكم ضربون النحو نعم يقول النحو في الكلام كلمه كلمه للطعام نعم بس عاد ما ودي نكثر جسم المالح ما ناكل طيب اذا نقول اللام الداخلة في المضارع لها خمسة اوجه اللام هنا ليشتروا به كلام التعليب يكتبونه ويقول هذا من عند الله يزيفون لهذا الغرض لهلا أي اللام هذه للتعريف ليشتروا به لا به نعم ليشتروا به نعم اي لا الصحيح أنها الوعيد ما عليك جديد اي يقول للذين ليشتروا به ثمنا ليشتروا به أصل يشتر أصلها يشترون لكن تذفت المنون لأن الفعل منصوب لأن الفعل منصوب في التقدير لأن يشتروا تقدير لأن يشتروا طيب قوله يشتروا أي يبيع ولا يأخذ أشرا العامة عندهم الآن شراء أي اشترى أخر وحقيقة الشراء يعني أعطى بمعنى باع وباع بمعنى أعطى وابتاع بمعنى أخر صار ابتاع يعني افتعل من من شراء وافتعل من باع هي التي بمعنى الأخر قل لا وفعل من شرأ أمدا بمعنى أعطى هنا قال الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاه يشري بمعنى يبيع طيب ليشتروه به ثمنا قليلا الثمن العوض عوض الشيء يسمى ثمنا أي ليأخذ به ثمنا قليلا أي ضد الكثير ضد الكثير ومعلوم الكثير في الكمية ولا في الكيفية في الكمية ما هو هذا الثمن القليل هو الرئاسة والجاه وما أشبه هذا ليكتبون من عند الله لأجل أن يدارو به عباد الله نعم في تحليل حرام أو إصطاة واجب أو تزل في اللي رئيس أو ما أشبه ذلك علشان الناس يقبلون عليهم ولكن كل هذا الأمر اللي حصل ثمان قليل قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل مهما حصل في الدنيا بالرئاسة وجاه ومال وولد فهو قليل قليل قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اللي رواه أحمد من حديث المصور بن شداد لا موضع صوت أحد في جنتي خير من الدنيا وما فيها من الدنيا أي دنيا كل من أولها إلى آخرها برئاساتها وأموالها وبنيها وقصورها وكل ما فيها موضع صوت الصوت يجي من مثل تقريبا موضع صوت خير من الدنيا وما فيها إذن الدنيا قليل ولهذا قال الله تعالى بل تؤثرون هذا الدنيا والآخرة خير وأبقى أنت إذا ارتقيت بعلمك درجة واحدة خير لك من أن تكون فوق قمم الرؤوس على وجه دنيوي كل هذا يزول كل هذا سيزول لكن ما عند الله سبحانه وتعالى يبقى ولا يزه. هنا ليستروا بثمن قليلاً ثم أكّد فقال فويل لهم مما كتبت أيديهم. الجزاء بقدر العمل بالأول أطلق. يعني هنا أي ما فيها تكرار. فويل للذين يكتبون. هذا مطلق. وين ما ندوس قدر هذا الوين؟ قال فوائل لهم مما كتبت أيديهم يكون هذا الويل على قدر إيش قدر ما كتب قد ما كتبوا ووائل لهم مما يكتبو مما يكسبون ووائل لهم مما يكسبون على هذه الكتابة هذه هذا المتاع القليل أو الثمن القليل الذي ك يكسبون يعذبون به ولا لا يعذبون به ثم ما ينتج من إضلال الخلق إلى يوم القيامة يعذبون به من في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لكن عندنا في الأمة الإسلامية كتبوا بأيديه وقالوا هذا خير مما عند الله أعوذ بالله كتبوا كتبا يسمونها الكتاب الأخضر وقال هذا أحسن من القرآن وأتوا بصلاة تسمى صلاة الفاتحة الفاتح وقالوا هذا خير من تلاوة القرآن ستمائة مرة أعوذ بالله يعني ما قالوا ليتهم قالوا هذا من عند الله يعني كلامهم هذا يتضمن أن ما كتبوه خير, خير مما جاء من عند الله والعياذ بالله إيناس صاروا العرب بالله أخبث من ال... من هؤلاء اللهو صاروا أخبث من اللهو وويلهم مما يكسبون الفوائد إن شاء الله في في الدرس القادم <تصفيق> لأن هذه لايف فيها فوائد عظيمة تتعلق بهذه الأمة وخصوصا في <تصفيق> علمائها وقالوا من جملة كذبهم سؤال في آخر لا <تصفيق> إيش كل عمل كل إيش اسم المالك نعم إيش اسم المالك اللي إسمه كل ما هذني من مال وجاه ورئاسة وغيره نعم المعروف إن القليل إنه يكون في الكمية في الكمية ووالضعيف يكون في الكيفية هذا معروف ولكن ما يمنع منه يكون قائل بهذا وهذا إنه يستعمل في المعنى هذا وهذا. الآن الشيخ ليش؟ الآن الشيخ لما أنه نصح إلمنا عن طرف حديث الناس يستبدلون عليك حديث وخصوصاً الله عليه كل شيء. مثلاً لما يتجدون إن الله يحب مثلاً أن يرى أفرانة على العبد. إيه يحب أن ي أن يرى أفرانة على صحيح. لكن آثار النعمة في الشكر نهب البطر لأن آثار النعمة من أهمها الشكر لله عز وجل ولهذا الرسول نهب الله نعم عليه وغفر الله له ما تقدم من دمه وما تأخذ وماذا يفعل قام قام حتى تفطرت قدماه وقال أفلا أخب أن أكون أبدأ نشكوه أما واحد والله يغطيها الله ما يقول يقوله ببزخ والزخ وهذا آثار النعمة يسكر الكتاب يقول ولا نصيبك من الدنيا احسنت نصيبك منه النقوة تنسى نصيبك لا يعطيك الله مال ولا تتم به على وجه المباح وهنا عندي مال لكن بيحط تياب شين بيحط مركب شين وبيحط فراش شين وبيت شين نعم ولا نبت زوج اللي عجوز مو صحيح لا تنسى نصبك من الدنيا. ما قال الله خل الدنيا كلّة لك وقبّ أنهم يخلّ رد عليهم نحن <تصفيق> نقول أقول لك هذا يجب تردّ عليهم به <تصفيق> نعم هل بعض أنّك يتبّون في يعني شيء يعني يا آدم؟ اسمحنا وقالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودة من جملة ما قالوا وكذبوا يقولون اليهود نحن لن النار إلا أياما معدودة وبعد هذه الأيام المعدودة نخرج وتخلفون فيها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا كلام ضاطل كاذب وأماني كاذبة كيف هؤلاء ما تمسهم النار إلا إياً ولهذا أنك الله عليهم وقالوا لم تمسنا تمسنا تصيبنا بح أنه الأمر الواقع وليس معنى ذلك أنه لو أن أحد <تصفيق> قال. هذا قال شيئا وابدعى أنه من عنده وليس من عنده لا يخرج عن هذا الوعي وفي هذا وفي الفائدة الثانية أن هؤلاء الذين يكتبون الكتاب يكتبونه بأيديهم تحقيقا لهذا الأمر يعني ليس مثلا يأمرون أو يلمحون وإنما يباشرون ذلك بأيديهم عطوا وعنادا من غير من غير مبالة الثالث هنا الوعيد على الذين يكتبون الكتاب بأيديهم نعم فقط أو ثم يقولون هذا من عند الله ها ثم يقولون هذا من عند الله نعم الفائدة الثالثة الرابعة لا هذه تربح هي مين فائدة الفائدة الثالثة أنهم يفعلون ذلك من أجل الرئاسة والمال والجاه. لقوله ليشتروا به ثمنا قليلا الفائدة الرابعة أن الدنيا كلها مهما بلغت فإنها قليل كما قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل قل مهما بلغت هي قليل وقد مر علينا في حيث صحيح أن موضع صوت أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الفائدة الخامسة أن الجزاء من جنس العمل لقوله فويل لهم مما كتبت أيديهم الفائدة السادسة إثبات العلل والمسببات لقوله مما كتبت أيديهم فإن هذا بيان للعل فإن هذا الوعيد فويل لهم السبب أنهم كتبوا في وهذه غير الفائدة الأولى لأن الفائدة الأولى أن نلجز من الجزائهم فجزاؤهم بقدر ما كتبوا الفائدة السابعة أن رقوبة القول على الله تعالى عيد تشمل الفعل وما ينتج عنه من كسب حرام. بقوله وويل لهم لما يكسبون وويل لهم يكسبون. فهذه دليل على أن المحرم ما نسج عن المحرم من من الكسب فإنه يأثم فيه الإنسان. يعني يأثم الإنسان بفعل المحرم. وبما كسبه منه فأنتم مثلا إنسان عمل عمل محرم كالغش مثلا فهو آثم بالغش وهذا الكسب الذي دخل هو أيضا آثم به آثم به الفعل محرم وما عنه كله إثم بقوله وإن لهم مما يكسبون هل الاستفاد من هذه الآية التحريم أخذ الفوخر على كتاب القرآن؟ إيه يكتبون كتاب بأيديهم ثم يقون هذا من عند الله وليس من عند الله إذن ما يستدل به على تحريم أخذ العجرة على كتاب القرآن خلح <تصفيق> <أو لي. تصفيق> لأن هنا ما ما هم عوقبوا على كتاب التوراة مثلا لو كذبوا التوراة كما أنزلت ما عوقبوا عليه لكن عوقبوا على أنهم كتبوا وقالوا هذا من عند الله وليس من عنده هنا طيب فيها شيء بعض من فوائد من جملة كذبهم على الله قولهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. قالوا الضمير يعود على الجهود. لن تمسنا يعني لن تصيبنا النار إلا أيام معدودة. النار يعني نار الآخرة يعني نار الآثرة. وقوله إلا أياما أياما نكرة للتقليل ومعدودة مؤكدة للغلة أيضا يعني إلا أيام قليلة معدودة فما هذه الأيام المعدودة المشهور وهو الأظهر والله أعلم أنها أيام عبادتهم العجلة كم أربعين يوم أربعون أيوماً هذه الأيام معدودة قالوا إنها لن تمس النار إلا هذه الأيام فقط ثم بعد ذلك نخرج منها وتخلفوننا فيها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنتهم فهم يقولون أنتم النار لكم لكن نحن نصيبها تصيبنا أيام معدودة فقط فنحن نقول إقراركم على أنفسكم مقبول ودعواكم الخروج من النار دعوا